بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والعنتى سعيكم نشتا فأما من أعطى واستقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرا وأما من بخل واستغنا وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرا وما يغني عنه ماله <ترضى> إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تدضى لا يصلىها إلا الأشقى <تصفيق> الذي كذب وتولى وسيجنى <تصفيق> نبه الأتقا الذي يؤتي ما له يتذكر وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا بتغاض وجه ربنا الأعلى ولسوف يرضى.